فينا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالذلك من شروع أمكسنا ومن سيئات أعمالنا. من يأتي من الله فلا مضبنا ومن يغلق فلا هاليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله.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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا ينصدق لكم أعمالكم ويركر لكم ذنوبكم فمن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلاب الله تعالى وأحفل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شرعوا المهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة في وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فلوين أن الله عز وجل خلق الغلق لطاعته سبحانه وتعالى وجعل له الأعداء يمتحنهم الله عز وجل بهم وهذه حكمة الله تعالى في هذا الكون وسوهته في هذه الحياة الدنيا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إن ألفت أعداء الإنسان في هذه الدنيا هو الشيطان الرجيم إذن لعين قال سبحانك يا إذن الناس إن وعد الله حق فلا تغنقم الحياة الدنيا ولا يغنقم بالله الغرور والغرور هو الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتقذوا عدوها إنما يدروا حذبه ليكونوا لأصحاب السعير وأبقى الله عز وجود أن الشيطان الرجيم كان فببا في إخراج أبوينا آدم وحضاء من الجنة قال عز وجود يا بني آدم لا يبسلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لنريهما سوءاتهما إنه يراقل هما وقبيله من حيث لا دار إِنَّا جَعَدْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وأفر الله عز وجل أن عداوة الشيطان للإنسان بجنة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان فقال سبحانه إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين ولا يزاج الشيطان يفعى دائما في إغوان بني آدم وإطلالهم قال سبحانه وتعالى في حق الشيطان الرجيم قالك بعزتك لأغوين من أجمعين إلا عبادك منهم المنطين فالشيطان الرجيم أقضى العبد أن يغوينا نحن ما زالت أرواحنا في أجسادنا أخرج الإمام الحاجر في مصدقه بثلث صحيح عن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله مصلم إن الشيطان قال وعزتك وعزتك يا رب لا أبرح أبني عبادة ما زالت أرواحهم في أجزادهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما تسفروني لا أزال أغفر لهم مثل طروني ولقد اخبر الصديق الموثوق صلى الله عليه وسلم ان ابليس يبعث جنوده والايا والشرائع السريه من قطعه من الجيش ابليس الودين يبعث جنوده والايا والشرائع وينجاد اعمالهم الخبيثه فيقرب منهم الاخفض في الادنى مجل في طريق من حبيب جامل بن عبدالله من أمصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبريس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدلاه المثل منزلة أعضره المثلة يبيء واحد منهم فيقول للشيطان فعلم اليوم كذا وكذا فيقول له الشيطان واسع على شيئا ويجيب الآخر ويقول فعز هذا وكذا فيقول له ما فعز شيئا ويجيب أحده فيقول ما تركت هذا الرجل حتى تركت بينه وبين زوله قال فيدنيه من فيقربه منه ويقول نعمها نعمها أيها المسلمون يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان له قرينه من الجن لا يفارقه لا يفارقه أبدا حتى يظلمه من السبع عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله أي وحتى أنت لك قريل من الجن يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياي إلا أن الله أعاني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير الله عز وجل أعاني النبي صلى الله عليه وسلم على قريله من الجن فأسلم هذا القريل فلا يأمر النبي الكريم إلا بخير وفي رواية بفرع فأسلم أنا فلا يأموني إلا بخير أي فأسلم من شر الشيطان الرجيم فلا يأموني إلا بخير فكل إنسان له قرينه للشياطين الجن يجري منه مجرى الدني في العروق حتى يقفف في قلبه سوءا ثبت من حديث أم المؤمنين صفية من جميل رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدفا في المسجد النبوي فأتيته أزوره ليلا فحددته ثم قمت فانقلته أي قمت لأرجع إلى أهلي فقال معي النبي صلى الله عليه وسلم يصحبني وكان مسكنها في زال وسامة الرزيد رضي الله عنهما فمر رجلان كان الأمصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكتراعه في المجيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلئهما اثبت ولا تعجلا إنها الطفية بنت حجي زنجبي فقال سبحان الله يا رسول الله كأنه الأراب من يقول سبحان الله أولا شبك فيك يا رسول الله فقال عليه السلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني قشيك أن يكذب في قلوبكما سوءا أو قال شيئا متفق عليه ولا يزال الشيطان يفيد مجر آدم حتى يشاركهم في شؤونه كلها في قعامه وشوابه ومذبته ومذيكه عن جامل من عبدالله ربي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شئه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم المغمة فنجمت ما بها من أذى أي فنزع ما من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمتح يدهم بالمزير حتى يدعب أصابعه فإنه لا يجري في أي طعام بركة فإنه لا يدري في أي طعام الباركة وكذلك جاء في صحيح المفزن أن النبي صم الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل في يميره وإذا شاب فليشرب في يميره فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أيه المذنبون إن النبي صم الله عليه وسلم بيّن لنا مكاين الشيطان ومداخله حتى نفرها من ذلك أن الشيطان يحرص تمام الحر على مشاركة بني الآدم في المجين بني حتى في الزماع عجاز إبن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند ذكوره وعند صعامه قال الشيطان لمنوته لا نبيد لكم ولا عشاء وإذا دخل هذا الرجل بيته ولم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان أدركته النبي وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركته النبيد والعشاء ورود قالي من حديث المعباك مربوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله إذا جامع أهله لو أهل أحد قل إذا أتى أهله فقال باسم الآة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزحتنا فقد فر بينهما ما ولد لم, يضر لم يضره الشيطان إذا بقر الإنسان الله عز وجل ولك حتى ادل الجنع فيقول باسم في الآة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزحتنا إن تجدر بينهما ولد لم يضر الشيطان ما الولد بإذن الله فإذا دخلت بيتك أيها المسلم فاقبل الله عز وجل وسمي الله سبارك وتعالى وإذا أجيت أهلك كذلك فسمي الله عز وجل ينجك الله من الشيطان الرجيم أقول الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغبور الرحيم الحب بثان وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أين المسلمون إن الحرب التي بيننا وبين الشيطان الرجيم تبدأ من الحين الذي يقرض الإنسان من فضل أمه وليدا صغيرا فيطعن الشيطان في خافرة الموجود تحت شركه حتى يعلمه ويذنه أن الحرب ضروط وأنها حامية وقيت روى الشيخان من حديث أبي غريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم موجود إلا ويغفله الشيطان حين يولد فيستهد هذا الصبي صارقا أي فيصيب صارقا من هدس الشيطان إلا مريمة وابنها عيزة عليه السلام ثم قال أبي غريرة رضي الله عنه وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الظهيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الظهيم فماريه عليها السلام واجنها عيزة عليه السلام نجي بإذن الله عز وجل من هدف الشيطان ولذلك عليك أيضا المسلم أن تأخذ بالتأرض حين يدعو الشيطان يوم القيامة والبقوراه ولا كبراء وفي هذا يقول أحد الحكمات ولجدت أمك باكيا مستفرقا والناس من حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موزك ضاحكا مسرورا ولا يذال الشيطان يستغلق للإنسان حتى إنه لا يذلم من شره حتى إنهم أي الشياطين ينتشرون بعد صلاة المغرب فإذا وجدوا فرصة أصابوا الصبيان بالمسك والأذى إذا وجدوا فرصة أصابوا الصبيان بالمسك والأذى ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صبياننا بعد صلاة المغرب مباشرة حتى يدهل وقت العشاء بعد نصف ساعة من صلاة المغرب تقريبا او البقاري ومسلم من حديث دابر بن عبدالله وفي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم وجنح الليل هو أول الليل إذا غرأت الشمس فليكف الإنسان من إخراج صبيانه حتى يذكر سلعة من العشاء كما قال النبي بن الله بن يسلم فإذا ذهب ساليا من الاشياء فقدوه ايها المسلمون ان من اعظم المكائد التي يحارب بها الشيطان بني ادم ان يشككهم في ربهم عز وجل وخالق السماوات والارض حتى يذيقهم حتى يذيقهم وينفيهم في جهنم وبئسا المصير عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال اي حتى يقول الشيطان لنفسه هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله واخرج ابو ذؤيب وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يهش الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائله اي الشيطان هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل فإذا ودد أحدكم ذلك فليقل الله أحد الله الصمن لم يرد ولم يرد ولم يقل له كفوة أحد ثم ليدفل عن يتاره ثلاثة ثم ليدفل التفل هو البطاق الخفيف الذي لا يضحق مريق ثم ليدفل عن يتاره ثلاثة وليسعب بالله من الشيطان الضحيم فهذا السلاح من أبكة الأسلحة والنجاة منه أن يصرف الإنسان عن مجادرة الشيطان وأن يصرف ذهنه عن هذه الوصفة فيقول آمنت بالله ورسله ثم يقول الله أحد الله صند لم يرد ولم يولد ولم يرد ولم يقول له هو الأحد ثم يذكر على يساقه ثلاثا ويستعين بالله من الشيطان الرديم فمن فعل هذا الإخلاق ذال عن هذا الخطر العظيم بإذن الله عز وجل فتنفه أيها المسلمون وتعضرح سنة نبيكم فإن فيها شفاءكم وعزكم أيها المسلمون إن الشيطان عزوه لا يمن ولا يصيبه الكتب فهو يقف في كل طريقه فيه نجاة هذا الإنسان فيقف في طريق الإسلام وفي طريق الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ويقف أمام طريق الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام إذا كركته القمة أنبته الله ببعض الظل والهوان نسأل الله العقوب العافية أخرج الإمام أحمد في أسنته عن النبي صلى الله عليه وسكر أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأخرقه فقعد بطريق الإسلام فقال تسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أربك والسماء تهاجر وتدع أربك والسماء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مثل المهاجر في سبيل الله من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وليس العكس وإنما مثل المهاجر كمثل صاف في الطول الطور هو الحبل الطويل يشد أحد طرفين في ودن أو غير والطرف الآخر يكون في يد ليدوع فيه ويرعى ولا يسهى يطرق وحده فالمهاجر في سبيل الله كأنه جعل حقنا بينهم وبين رزي الثالي عز وجل فيكون هذا المهاجر قد وجد في من الأرض وقد وجد مضاغم كميغا كما قال عز وجل فهذا الإنسان إذا هاجر وعط الشيطان بارك الله عز وجل سيرا فيه وأهله قاد ثم قعد له بطريق الجهاد في سبيل الله فيقول الشيطان تجاهد فتقاتل فتقف تبتل فتنكح المرأة ويوظم ماله فعطاه فجاهد فوضو روح لكم الضال كيف يسول الشيطان لدري آدم حتى يجعلهم لقبة سائرة وفريدة رائعة يلعب به الكيف يشاء فأعلن حقا على الشيطان والسعير بالله من الشيطان الضديم وقال في النفس والشيطان وعصهما وإن هم محظات مصحف السهمين فأول الكفار الذي يجب علينا محاربته هو الشيطان الغذيم لأن الإنسان يجاهد الأقرب فالأقرب من الأعداء حال سبحانه يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين ينونكم من الكفار واليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين ولا يكون هذا إلا بالفعار والرجوع من الله عز وجلس قال سرحانا ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين جاء بعض السلف ربنا يسأله عن بعض متاهد الشيطان فقال هذا الرجل العالم لتلميذه يمتحن ما تصمع بالشيطان إذا دول لك القطايا فقال هذا التلميذ أجاهده وأرض هذه الوزوسة مفتبعة فقال الشيخ لتلمينه ولكن هذا الأمر يطول فقال أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كذبها ومنعت من العبور ماذا تفعل قال أكابده وأرده جهدي فقال الشيخ هذا يطول عليه ولكن استغف بصاحب الغنم يكف عنك حر هذا الكل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم فإذا أراد الناس المجاز من الشيطان الرجيم فليستعيدوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وليخاربوا الشيطان الرجيم في كل أفعاله وأقواله نسأل الله عز وجل العفو والعافية سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أن أستغفروا وأدوروا منيين